ونعور بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وصار على هدى ودربه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وإلا لنا الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر على أن وفقتنا لهذا اليوم الطيب المبارك في هذه الأيام منذ أكثر من ألف واربعمائة سنة نزل على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله سبحانه وتعالى جل في علاه قد رضي لنا الإسلام دينا وكرمنا وشربنا بأن جعلنا من أهل الإسلام ولذلك الإنسان دائما يردد هذا الرضا ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لما نزل هذا الاتمام وهذا الاتمام لهذا الدين فلا لبشر أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه فأراد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الاتمام وهذه الآية التي هي للمسلمين ويحسدنا عليها غير المسلمين أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطب خطبة جامعة إذا قال الإنسان قالها في بقيقتين أو ثلاث دقائق ولكن كل كلمة منها تحتاج إلى وقفات ووقفات وكيف لا؟ وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلمة ويقيب لي في هذه الدقائق المعدودات أن نقرأ عليكم وأن نذكركم بهذه الخطبة لأنها تكفي والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي, اسمعوا قولي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مئة ألف في صعيد عرفات وعلى الرغم من ذلك يصل صوته صلى الله عليه وسلم إلى كل واحد يذكرنا هذا بقول الخليل إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي قال عليك الأذان وعلينا الإبلاغ فكذلك كان الحبيب يخطب وربه سبحانه وتعالى يبلغ عنه فسمع المسلمون ذميعاً هذه الخطبة العصماء البليغة أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه كأنه كان يدري أنه صلى الله عليه وسلم مفارق لهم وكيف لا وقد نزل آيات في كتاب الله سوره في كتاب الله تنعى رسول الله الى نفسه إذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا لعلني لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا ثم بدأ يذكر الناس بحرمه الدماء فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة ويوم الجمعة وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ولذلك جاءت النصوص في تحريم الدماء وتحريم أموال الناس وأعراضهم كثيرة جدا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ولم يقل أمرت أن أقتل الناس هناك فرق طبعا هناك فرق لأن قتل الإنسان للناس فيه اعتداء عليهم أما مقاتلة في الناس فهذه مشاركة فهذه مفاعلة فالناس يعتدون ثم يقاتل المسلمون ليرد الكيب عن بلادهم وعن أوطانهم وعن دينهم قبل ذلك كله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحمد ممرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث لا يجوز قتل المسلم أبدا إلا بثلاثة أمور الثيب الزاني تارق لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس ولكن إذا فعل المسلم هذه الأمور من الذي يقتله؟ أنا وأنت أم ولي أمر المسلمين؟ أم القاضي والمسؤول عن هذا الأمر وتنفيذ الأحكام طبعا ليس أنا وأنت فأنا وأنت لسنا منوطين بهذه المسألة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إهراق دم المسلمين لزوال الدنيا كلها عند الله أهوا من دم امرئ مسلم يراق ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هدمه لأمور الجاهلية ما كان عليه الجاهليون هدمه رسول الله في ذلك اليوم فقال صلى الله عليه وسلم فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وإن كل ذمن كان في الجاهلية موضوع وإن أول ذمن من دمائكم أضعه دم ربيع ابن الحارس بن عبد المطلب وكان مسترضع في بني ليث فقتلته زيل فهو أول ما أبدأ به من دمائكم الجاهلية هناك أمورٌ من الجاهلية ما صار ما زالت سارية في المسلمين منها أن يظن الإنسان بالله ظن السوء قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن أن يحكم الإنسان بغير حكم الله وهذا حكم الجاهلية قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يُقنون منها التبرج عند النساء وعدم القرار في البيوت قال سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ومنها ألضم الحمية والعصبية للعائلة أو القبيلة أو البلب أو الفرقة أو الطائفة أو الجماعة التعصب بكل أشكاله من أمور الجاهلية قال سبحانه اذ الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وكذلك الخروج عن ولاة الأمور قال صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين فمات فميتته جاهلية كذلك أن يعيّر الإنسان أخاه المسلم وأن يتكبر المسلم على المسلمين لأن رسول الله قال لأبي ذر عندما عير أخا له إنك امرئ فيك جاهلية ومن صور الجاهلية التي أبطلها رسول الله في هذه الخطبة العصماء التساهل في الدماء ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذكر أول جريمة قتل وقعت على الأرض قال سبحانه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 الربا وكيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون كذلك حذرنا رسول الله في هذه الخطبه من الشيطان الرجيم فقال صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم بعد هذا أبدا ولكنه أن يطاع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحطرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم الشيطان قد يأث عن معبد في جزيرة العرب ولكن رضي منهم التحارش ورضي منهم الاختلاف والتناوش والقتل رضي منهم الظنوب التي يحقرها الإنسان وقد قال الله في كتابه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي لك في القرآن والسنة وما نزل على رسولنا من الآيات والحكمة إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وقتفى وصلاة وسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام حذرنا رسول الله في هذه الخطبة من التحايل على الشرع من تحليل الحرام وتحريم الحلال قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرنونه عاما في هذا العام يقومون هذا الأمر حلال ثم بعد ذلك عندما تأتي المصلحة يقول لا هذا حلال وهذا حلال ويحرم الذي أحله ويحل الذي حرمه وهكذا لا يثبُت على حالٍ هذا الأمر ويحرم ما أحل الله وإن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنى عشر منها أربعةٌ حرم ثلاثةٌ متوالية وَرَجَبٌ الذي بَيْنَ جُمَاذَا وَشَعْبَانِ وَبَيَّنَ صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة مكانة المرأة فقال فإن لكم على نسائكم حقا ولمن عليكم حقا لكم عليهن ألا يوطئن قروشكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان أتينا فلمن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان اي اسيرات فانهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن شيئا وانكم إنما اتقذتموهن بأمانة الله فاستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي ثم وصع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة فقال فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرا بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال في النهاية وفي ختام هذه الخطبة الجميلة العظيمة قال أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أقل مسلم وأن المسلمين أقوى فلا يحلُّ الامرئ من أبيه إلا أن أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمنَّ فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت قالوا اللهم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد هذا يوم العيد يوم الفرحة يوم السرور يوم الابتهاب يوم التوسع على الأولاد يوم إظهار نعمة الله على المسلمين فاخرجوا إلى الناس وهمئوا الناس بهذا اليوم المبارك وافرقوا وسعدوا بفرح وسعادة مباحة لا تتجاوز فيها الحدود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامكم جميعا كلها عيدا نسأل الله أن يجعل أيام المسلمين جميعا أعيادا عليهم في طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل هذا اليوم يوما مباركا على المسلمين اللهم عصم فيه دماء المسلمين اللهم بارك فيه في أولاد وبنات ونساء المسلمين اللهم أنزل على المسلمين في هذا اليوم الفسحة والسرور والبركة والحضور والضياء والنور يا رحمن يا غفور اللهم أنزل على بلادنا في هذا العيد أمناً دائما مستمراً أبداً يا رب العالمين اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانماً اللهم رب كل غائبٍ إلى أهله سالما غانماً يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ ناصيتهم للحق والتقوى واجعلهم رحمةً على العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وتجارةٍ لا تبور برحمتك يا رحمن ويا غفور دعوانا دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين